Book 2 6-4 Arba'a, wasi tun Arba'ata, wasi tun Mohore, nje Annafj, rëkëm wahed Annafju, rëkëm wahed Nuk e kuptoj fjalë لا أفهم الكمة لا أفهم الكلممة مكبت الكم لا أفهم الجملة لا أفهم الجملة مك الكبتم لا أفهم المعنى لا أفهم المعنى مسوسي. المعلم المعلم أي كُفْتُنِي مُسَوِّسِين المعلم أتَفَهَمُونَ الْمُعَلِّمَة نعم كُفْتُي جيدا نَعَم أَفْهَمُهُ جَيِّدًا من السويس المعلمة المعلمة اي المعلمة اتفهمون المعلمة بو نعم افهمها جيدا نعم افهمها جيدا. الناس. الناس هاي قبطون الناس نفهم الناس نفهم الناس يو نوكي قبطا داش مياه لا أفهم الناس بدرجة كافية لا أفهم الناس بدرجة šo če الصديقة الصديقة ake šo če هل لديki صديقة? هل لديك صديقة? oh, kam نعم, لدي صديقة نعم, لدي صديقة E biya, vaiza Al-ibna Al-ibna Aki ne vaiz? Hal ladaiki ibna? Hal ladaiki ibna? Jo, skam La, leysa عنdi ibna La, leysa